ga قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعا and mm -hmm. mm -hmm. أَبْنِكَ <تصفيق> وَالْمَلَكِينَ Oh! لدنك وديا يرسني ويرس من آدي وجعله رب رضيا Yeah. قاد وتقوم من قزلون عند تقشيعي ا Yeah. yeah. سلام وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَاتُ خَيْرًا Wow. و ان في كتاب مضيما مِنْ تذبت من احدى فلالباء بيدا روحنا ختمة فلدها لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مَثَلًا مِّنْهُمْ وَكَانَ أَمْرًا في مكان قصي يا فأجاه المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني قبل هذا قالت يا ليفني نئت قبل هذا وكنت نسيم. فَحَمَدَتْ قُفْنًا تَبَنَّذَ مَكَانًا Hello. <laughs> فحملته فتبذت به مكان قصي يا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجرع النخلة تساقط بَنَاكَ مِلْتَ سْتِجَابَ أَلَا تَحْزَنِي أَلَا تحزني قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيع سريا وهزي إليك بجرع النخلة تساقط على بَشَرِ أَحَدَنَّ فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَظَّرْتُ لِغَضَّاحَ مَا لِصَوْمٍ فَلَنْ أُكَبِّ به yeah, yeah. I love it. فأتت به قومها تحلل قالوا يا مره لقد جئت شيء أمك Oh وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما جمت حي وذك الله العظيم أمران فنستمع إلى هذه التواشيح والشيخ كامل يوسف البهتيني بشرى لنا معشر الإسلام بشرى لما داوم الله لما داوم الله داعينا للصالح لما يا خير يا وسلام عليك سيدي يا رسول الله كنا نستمع إخوة الإيمان للشيخ كامل يوسف الباتيمي في هذه التواشيح الدنيا